119-وضعها ووضع الميزان 110-ألا تطغوا في الميزان 111-وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان 112 وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان